الحمد العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من يقرا فيقرأ من هذه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه فنقول إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أغالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزناء والحرير والغناء والربا والخمر وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة لاحظ أن هذه الأمثلة ولدت في الأحاديث السابق وكثير منها ولدت في الأحاديث الصحيح وهذه ممكن أن تنظر لها من جهتين تنظر لها من كونها معصية تقع حينا ثم تزول أو أنها تستمر لكن لا يستدل عليها أصحابها أو لا يجعلونها تحت الشرعية يعني لا يدخلونها ويتحايلون عليها ويدخلونها في حكام الشريعة فالأصل أن هذه الشريعة تنكر هذه المنكرات ليس كذلك وإنما أنزل الله شريعته الله شريعته ليقوم الناس بالقسط فيتبايعون البيوع الشرعية الصحيحة ويبتعدون عن الربا والخمر والزنا والحرير ويبتعدون, ويبتعدون عن الشح الذي أهلكهم وجعلهم يتنافسون الدنيا ثم يتحايلون على محارمها بالتأويل الفاسد فينتهكون دماءهم بالتأويل الفاسد ويجعلون المغنم دولا والزكاة مغرما ولعن آخر لهذه الأمة أولها كل هذه التي ذكرها هنا جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة وقد سبق الكلام على أحاديث فلا نعيده وما أراد أن يرجع إلى أحاديث فلا يرجع إلى مفصلة الماضي والذي قبله وأكثرها كما سبق معكم أحاديث صحيح وبقيت هذه الخصاد التي كما ترون ستكون طبيعة أناس من البشر وتتصرف في عقولهم وتحكم تصرفاتهم حتى يصلوا إلى, هذا إلى هذه المخالفات الشنيعة للشريعة ويزداد الأمر خطورة أن هذه المخالفات يغطونها باسم الشرعية ويتحايلون عليها ويظهرون أنفسهم أنهم لا يخالفون الأحكام الشرعية ما الذي سيحدث حينئذ سيحدث التراجع عن مثل هذه المعاصي أو الذي سيقع الاستمرار فيها لأن صاحبها يتأولها تأولا فاسدا ويزعم لنفسه أنه على صواب فمنهن أتجه الشاطبي إلى قوله إن كلها أو غالبها من البدع وتصبح طرائقا في أمثال هؤلاء من الناس مستمرة يتحايلون عليها ولا يزدادون من الوقت يزدادون مع الوقت إلا إدبارا عن الأحكام الصحيحة وتحايلا على الأحكام الفاسدة فإذا ضفت التحايل وجعل شرعية لمثل هذه التصرفات فحين تنتقل من كونها معصية محدودة إلى أنها بدع مستقرة وهذا اتجاه الشاطبي في دراسة هذه الأحاديث بارك الله. أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا وهذا اخبار بمقدمة أنتجتها الفتية بغير علم حسب ما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أي نعم فلاحظ هنا الأصل في تعلم العلم عند الصحابة والتابعين ومنسارة على طريقهم الأصل في تعلم العلم للدنيا وللتعليم الدين ولعبادة الله ولنصر الشريعة وللفتوى بالحق وللعمل بالاعتقاد الصحيح ونشر التوحيد ونبد الشرك وحاربة البدع وتطبيق حكام الشريعة لهذا أمر الله بتعلم العلم فإذا جاءوا ناس يتعلمون العلم ويعكسون هذه المقاصد بدل أن يتعلمونه لله يتعلمونه للدنيا وبدل أن يتعلموه ويتبعوا فيه الدليل الصحيح يتعلمونه ويتبعون فيه الشبه والفلسفة والعلم الكلام وبدل أن يتعلموه اللي به يتعلموه لا ليعملوا به فهنا أصبحت طريقة التعلم هذه شرعية سنية ولا بدعية. أصبحت من طرق الأهواء لأنها عكست المقصد من تعلم العلم فأصبح فأصبحت النتيجة كما سيذكرها الشاطبي هنا اقرأ النتيجة الله سلم وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم وإلا وقع الهجر وقع الهرج وفسد النظام فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عالما فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه وهذا عين الابتداع لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة ودل هذا الحديث على أنه لا يؤت الناس قط من قط من, قبيل علماء من قبيل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤت الناس من قبله وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله وهذا تنبيه إلى دراسة أضاع المجتمعات فلاحظ معي أن العلماء كما هو معلوم ينقسمون إلى قسمين عانما بالسنة علماء سنة وعلماء بدعة ينقسمون إلى قسمين علماء سنة وعلماء بدعة علماء يتقون الله عز وجل فيعلمون الناس الدليل الصحيح ويفتونهم بعلم ويعملون بالدين ظاهرا يرون الناس عليهم طرائق الدين والاستقامة والهداية فهم أولياء أولي الله يرون الناس هذا عليهم ظاهراً ويعلم من أحوالهم وعلماء في الصورة يتعلمون العلم على غير الطريقة الشرعية ويفتون بغير علم ويتخذون التقليد مطلباً له ويعملون بالأحاديث الضعيفة وبدل أن يرفعوا للناس رآية التوحيد والدعوة إليه يعلمونهم البدع والآفات وبدل أنهم يدلونهم على الحكام الشرعية الصحيحة يبيحون المحرمات فرق بين الصنفين كبير جدا السبب ماذا؟ لماذا حدث هذا الفرق الكبير الأولون قصدوا ما عند الله بعلمهم وتعلموا العلم على الطريقة الصحيحة ولذلك خطأهم, خطأهم عند الله كما سبق معكم بالأحاديث حديث عبد الله بن عمر بن عاص خطأهم عند الله مغفور وعملهم مأجور وما أصابوا فيه فلهم أجران وما أخطأوا فيه فلهم أجران لأن مقصدهم ورايتهم ورايتهم تجتمع وترتفع على ناصرة التوحيد ونبدأ الشرك والبداء ومن ثم كانت هذه الطريقة السنية في تعلم العلم الطريقة التي تقابلها هي التي أنشأت الفرق الضالة في الأمة فأصبحوا آفة كما قال السلف أهل, أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم آفة من أشد الآفات أشد من آفات الأمراض وأشد من آفات الآفات العظام المادية لتقابل الأمة آفة عظيمة ولذلك الآن في هذا العصر تقسم العلماء إلى قسمين من الصنف الثاني أولئك الذين أحلوا الربا أحلوا الربا للناس وأحلوا ما يتعلق كما سيأتي في الأحاديث معنا الحرى والحرير والمعازف فأصبحت الأمة أمام هؤلاء كثير منها يشتغلوا بالطبر والرمز والزمر ويشتغلوا بالآفات لكن من أين دخلت على هذه الآفات؟ انتصب لها هؤلاء الجهال وهم في حقيقة جهال انتصبوا جهالا بالسنة جهالا بالعدلة وإن كانوا يشتغلون بكتب العلم فهؤلاء أحدثوا للأمة أمور فتابعهم عليها كثير من الجهال وكما ورد في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزعا ان انتزعوا من الناس العلم ما يرفع كما هو معلوم إلا في آخر الزمان يرفع الله عز وجل المصاحف من الأرض لكن قبله العلم موجود في الكتب لكن مفاتيحه بيد من؟ بيد الرجال فإذا ذهب علماء السنة وقلوا من سيظهر في الناس؟ علماء البدعي فتظهر الطرائق البدعية في تعلم العلم وتعليمه وفي الفتوى يفتون بغير علم ويفتون بإباحة المحرمات وما من أمر عند الكفار إلا زينوه وأدخلوا عن المسلمين وأفتوه بغير علم فصاروا آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا ما توقف المسألة هنا عن على حد المعصية بل صارت طريقة متبعة إذا درست أحوال علماء السنة من علماء السنة من قديم عرفت الصفات الأولى الممدوحة وإذا درست أحوال علماء الأهواء والبدع من قديم إلى عصرنا هذا عرفت الطريقة المذمومة في تعلم العلم وتعليمه والفتية به وإذاك تجد علماء البدع يدافعون على الشرك والبدع والأهواء ففرق بين الصنفيني والحديث كما ورد هو الصحيح الله عز وجل لا ينتزع علم لا يرفع العلم للكتب ولم للمصاحف إلا ما كان في آخر الزمان ذا رفعت المصاحف. المصاحف لكن قبل ذلك يبقى علماء السنة وعلماء البدع يتصارعون فإذا مات أحد من علماء السنة لا شك أن الله وقبض هذا العلم لكن لم يقفضه انتزاعا ينتزعه من الناس وإنما يقفضه بموت العلماء ولذلك مما أغفلوا كثير من الناس وحتى كثير من الدعاء أنهم لم يشتغلوا بطلب العلم بالطريقة الصحيحة أن الأمة تحتاج علماء وإذا برز عالماء وعالمين مات هذا العالم فمن يرثه فمن يرثه وكلما كذر علماء أهل السنة قوي الحق وكلما ضعفوا وقلوا وماتوا لا شك أن هذا يترتب عليه ضعف للحق فالانتزاع المذكور هنا في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس إلا يرفعه من المصاحب لا يرفعه من الكتب يبقى عند الناس لكن ما فائدته إذا بقي عند الناس ولم يكن المشرفين على تعليمه وتعلمه من علماء السنة ولذلك في كثير من المذاهب كثرة عند المتأخرين من كثير من العلماء المتأخرين في كثير من الطوائف حتى في المذاهب السنية المشهورة المعروفة كثير من العلماء المتأخرين من جعلوا الذي يصنع عند القبور ليس بشرك وإنه أمر مستحسن ومن جعلوا الكلام في أصول البدع كالإرجاء وغيرها أمر مستحسن فكيف تتصور أن الأمة تعيش بالصورة الصحيحة إذا كان, فيها إذا كان العلم لا يتعلم على الطريقة الصحيحة والذين يقودون الناس كثير منهم أو أكثرهم يقودونهم على غير الطريقة السنية الصحيحة كيف تتصور الأمة تتعلم العلم الصحيح ولذلك تحتاج الأمة إلى إصلاح لا تجديد فلا شك أن الأمر إذا وصل هذه الدرجة لا يصل إلى حد إلى الخطأ في طريقة التعلم أو غيرها بل صارت الطريقة بدعية لا تأتي إلا بشر فحق على الناس ووجب على الناس أن يتعلموا العلم على طريقة السنية الصحيحة نعم وأما الشح فإنه مُقدِّمةً لبدعة الإحتيال على تحليل الحرام وذلك أنَّ الناس يشحون يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاصن الشيام كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإثار على النفس ويليه أنواع القرض الجائز ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المُعسِر وبالإسقاط كما قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي, يجري الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعه فيجعلوا نعم فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعه ويدين به العامه وينصبون هذه المعاملات هذه المعاملات متاجر واصلها الشح بالاموال وحب الزخارف الدنيويه والشهوات العاجله فإذا كان كذلك فالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وان يجعل من اشراط الساعه <تكتبع> <تكتبع> <Reading II> هذا المثال الثاني المثال الأول في شأن العلماء تمييز علماء البدعة عن علماء السنة المثال الثاني الشح وهذه دراسة إلى الحرافات التي تقع عند الناس فلاحظ هنا أن الشح معصية لكن الشح إذا اختصر شره على نفس صاحبه لا يتعداه إلى غيره يصبح معصيا كما أن الذي لا يقتذى به وان كان عنده علم لكن اقتصر شره على نفسه فلا يبيح محرما ولا يدل على فتنة ولا ينصر بدعة وإن كان لا أحد ينتفع به وهو عاصم في نفسه فإن شره على نفسه فانظر هنا كيف انتقل الأشياطي من تحليل قضية الشح مع أنها معصية في الأصل ليبين لك ما ترتب عليها من الطرائق البدعية وهي دراسة اجتماعية لطبيع الناس تنقلك لمعرفة ما تقول إليه هذه المعاص وإلا فإن الشح في ذاته معصية لكن إذا تعدى أمره لينقل صاحبه أو لينقل من ينتشر فيهم حتى يكون سببا في إحداث طرائق بدعية ما أنزل الله بعمل سلطان فيصير هنا التركيز عليه في الأحاديث لا على أنه مجرد معصية خاصة لا يتعدى ضررها بل لأنها أدت إلى انتشار الطرائق البدعية كيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله الأصل لتعامل الناس كما نشأ الإسلام أول مرة وتعامل القائمين بشريعة الله الأصل أنهم يتصرفون في أموالهم وتعاملهم مع الناس بأحكام الشريعة فمن ذلك الإحسان في الصدقات تصدقون والهبات والهبة قد تكون بعوضة قد تكون بغير العوض والمواساة والإثار على النفس ويليه أنواع القرض الجائز سيأتيك إنسان فتقرضه قرضا حسنا لا تأخذ منه زيادة لا تأخذ منه ربا ويليه التجاوز المعاملات التسامح الذي يجري بين الناس ومثله انظار المعسر فإن كان ذو عسرة فنضرة إلى ميسرة وبالإسقاط يسقط عنه ما عليه وهذا كان شأن من تقدم من, من السلف الصالح فهكذا ينبغي شأن الناس لأنه الآن دارت أعمالهم في وسط هذا الإطار الذي أمر الله به وندبهم إليه فيجرون معاملاتهم في البيع والشراء والتعامل في داخل هذه الدائرة الشرعية الصحية قال ثم نقص الإحسان بالوجوه صار الذي يحسن قليلا ثم تجاوزوا في ذلك فيضطرون ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول التي هي الإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار ثم بدأ الناس يتسامحون في القرض ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه الموسر قد يقرض بعض ماله فيقول له بذلك أجر فقل هذا في الناس قال فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع اللي هي الربا يتحايلون على الربا كما مضى معكم بكثير من العقود التي أنشوها في صورتها الظاهرية بيئة وفي باطنها ربا مثل بيع العينة والسلف إنسان يقرض انسان لكي ينتفع بهذا القرض كل قرض جر نفع فهو ربا. فيجعل, فيجعل بيعاً في الظاهر ويجري في الناس شرعاً شائعاً هذه تضع تحتها خطين ويجري في الناس شرعاً شائعاً يعني في صورته كأنه داخل تحت الحكام الشرعية وفي مقاصده من أنواع الربا والمخالفات فصار الطريقة في الناس تجري فيهم ويدين بها العامة أي كثير من الخلق وتصبح المعاملات والمتاجر على هذا فالآن ننتقل من مجرد المعصية إلى الابتداء أو لا وهذا كله من أبواب المعاملات وهذا كله من أبواب المعاملات نعم اقرأ الذي بعده فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ورواه أبو داود أيضاً وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم والحديث هذا صحيح بمجموع طرقه فلاحظوا هنا الذي في الحديث أن الأمة أو الخلق يتخلون عن القضايا الأساسية التي هي طريق العزة ونصرة الدين والمحافظة على المقاصد التي أنزل الله عز وجل من أجلها شريعته والتي من أجلها جعل هذه الأمة شاهدة على البشرية إذا جد عند الجيل الأول والأجيال التي تتابعت في القرون الأول وجدتها تحقق المقصد من هذه الشريعة فالتسامح هو الجاري بينهم البيع المحرمة ليست موجودة عندهم تبايعوا بالعينة لم يتبعوا أذناب البقر ويتركوا ما أمرهم الله توجد أخذوا الدنيا من تحت حكم الشرع وأخذوها ليتقو بها على طاعة الله ولك أن تدرس صيرة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ربما الله عليهم ووقت الخلافة الراشدة ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ممن اتبعوا التابعين بإحسان تجد الصورة واضحة ليست موجودة هذه الأحاديث لا تنطبق هذه الأحاديث فيهم. ولم يتركوا الجهادة في سبيل الله لأنهم يعرفوا أنه يعزهم وأنه يتعلق به منفعة البشرية في إبلاغ الحق والهدى للناس عامة الذين جاءوا من بعدهم على العكس من هذا فما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إذا آت الله أولئك عزا صلت الله على من بعدهم ذلا فهذه من الدراسات الاجتماعية الحقيقية لواقع هذه الأمة الذي يريد الحل والصواب والطريق الصحيح معلوم يعني هذه لابدت رب الأمة حتى تخرج من هذه الصفات الموجودة هذه الصفات السيئة وانتظر ماذا يحتاجه طلاب العلم والعلماء والمصلحون إذا خرجت من هذه الصفات السيئة ترجع إلى الصفات المحمودة وترجع إلى الشرف الذي توجه الله به في صير العالم تبع لها في العالم تبع لها في أي شيء فالهدى والدين والحق والعدل أينا. فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال وهو معقول في نفسه فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له نلاحظ هنا الآن هذا الربط الجيد من يستطيع أن يكشف الربط الذي ربطه الشاطب الآن بين التبايع بالعينة وبين ما أصاب الناس من تغير في أخلاقهم وهو ربط هذا بموضوع الشح الذي ورد في الحديث ونقله من أن يكون مجرد معصية إلى أن يكون طريقة منتشرة في الناس هم تضر وبيع العينة ماذا يقال عنه يقول الطرق المبتدعة ولا يقولون جرد معصية من الطرق المبتدعة لأنه يغطى بصفة الشرعية الذي يتبايعون بيع العينة ماذا يقولون يعتبرون الشرع قد أجازه ومن هنا ظاهر فيه الابتداء يظهر فيه الابتداء وأما الحديث فالربط واضح فيه بين بيع العينة وبين ظن الناس بالدينار والدرهام وهو الشح المذكور في الأحاديث ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطر حرام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا, تزهده هلاكاً ولا تزده هلاكا إلى هلاكه وه... وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربيحه في المائة ما أحب فيبيعه ثمن المائة بضعفيها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسب ما هو مبسوط في الفقهيات فقد صار الشح إذاً سبباً في دخول هذه المفاسد في البيوع أي بيع العين يضاف إلى عبارة الشاطبي الشاطبي اختصر العبارة هنا فهو بيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن أبيعك سيارتي مثلا. بخمسين ألف إلى أجل معلوم إلى سنة بعد سنة تدفع لي الخمسين ثم أشتري منك هذه السيارة بأقل مئة الخمسين بأقل مئة الخمسين فيصير السيارة كأنها صورة كأنها صورة في العقد فكأني اشترتها منك مثلا باربعين فيصير اعطيك ال وفي ذمتك لي كم 50 واذا اعطيتك 40 واعطيتني 50 يصير في زياده ربويه ولا لا يصير 40 ب 50 وين تروح صارت صوره في البيع ونهايه البيع اصبح 40000 ب 50000 فاذا في في, في ا ريد ميتيكالي 50 وانا اعطيتك 40 صارت 40 ب والفرق ال هذه انا اخذها زيادة على الثمن اي نعم الحديد طبعا اللي ذكروا قال اخرجوا داوود في ضعف ضعيف اسناده هو ضعيف وبيع المضطر فيه خلاف بيع المضطر فيه خلاف طيب اقرا بارك الله فيك فإن قيل كلامنا في البدعة في, فس في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه فالجواب أن مدخل البدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات لاحظنا نعيد السؤال بشكال حتى تدرك الجواب عليه يأتيك إنسان فيقول لك يا أخي هذه عقود فاسدة يسمي العلماء عقود فاسدة اللي هي بيع العينة والبيوع الربوية والقرض الذي يجر وغير ذلك من أنواع البيوع بيع فاسدة فلماذا نقلتمها من وصف أنها بيع فاسدة ووصفتمها بأنها من البدع المحدثات تسيئة الجواب الجواب الذي سيذكره الشاطبي سيعتمد فيه على ما نقله عن كثير من أهل العلم ليقول لك هذا رأيه ليقول لك إن هذه البيوع الفاسدة لم تصبح فقط بيوع فاسدة في حقيقتها أمام الناس ويعرفون أنها بيوع فاسدة ولو كان الأمر كذلك لا عدها العلماء من لكن غطاها أصحابها عن طريق الحيل والتلاعب بأحكام الشريعة وجعلوها في الظاهر تمويها على الناس عقود صحيحة فهنا تنتقل إلى لتصبح من البدع المحدثات فتصير خطورتها, خطورتها أشد هنا ما سيذكر الدليل عن هذا اقرأ فالجواب فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضي به فهو كافر ومن, ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد لاحظ هنا الحيل هي تقديم عمل ظاهر الجواز تعريف الحيل سيتكلم على المصنف هنا تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي لإبطال حكم شرعي وتحويله الظاهر إلى حكم آخر هذا تلاعب بالأحكام الشرعية ولا لا؟ تلاعب ولا ما تلاعب؟ تلاعب لأن الرجل إذا أقدم على معصية أقدم عليها وهي معصية عنده والناس إذا نظروا له ماذا قالوا؟ قالوا عاصي الله يهديه الله يصلحه الله يرد للصواء فالأمر مكشوف صاحب المعصية أن كان مشتتراً لم يدري به أحد له يتوب لعله يسترجع فإن أظهرها ورآه الناس أنكروا عليه أنكرون عليه ماذا؟ معصية ظاهرة معلومة عرف الناس أنها معصية وصاحبها يدافع عنها ولا يقول أنها معصية؟ يقول أنها معصية والناس يقولون اللهم هدي اللهم أصلح اللهم رده إلى الصلاة فسار الأمر دائر في دائرة المعصية التي وقعت ويرجون الناس لصاحبها أن الله يهديه ويصلح وإذا استمر عليها أخذوه بالموعظة وأخذوه بالأساليب الشرعية المعروف لكن ما نحن فيه الآن هو في الظاهر معصية وإلا, وإلا قلبه المتلاعبون بإحكام الشريعة وغطوه بإغطاء الشرعية فأصبح في الظاهر حلال أصبح من المباحث وصبح من المر الحلال الظاهرة الجائزة وهو في حقيقته محرم هذا العمل الآن هو مثل عمل العاصي الذي تزل به شهوة فيعصي والذي في زيادة. ما هي الزيادة هذه الزيادة أنهم جعلوا هذا دينا مع أن الله منع منه وجعله شرعا يدين الناس به مع أن الله حرمه وتحايلوا على هذه الأعمال فأظهروا بصورة الجواز وهي في حقيقتها من الممنوع ولا شك أن هذا الباب من باب التلاعب بالدين أي نعم وقال إسحاق بن راهوي لاحظوا هنا الآن سيأتي يذكر ما يكشف عن وضع هذا لم يحجد من وضع هذا الكتاب في الحيل لكن هناك أشياء في, كتب في بعض الكتب كتبوه عن الحيل تدل فعلا على أن التلاعب بالدين ظاهر جدا والحيلة على أنواع الحيلة على أنواع الحيلة المحرمة وحيلة أن يبتلى فيها المضطر المضطر يبتلى فيها فيخرج منها بحيلة شرعية بأمر شرعي ويدخل في هذا مثلا كما هو الكذب محرم لكن يجوز عند الحاجة أو ما يسمى بالمعاريط مثل إنسان يضطره عدوه وهو يخاف الهلاك منه فيخرج من الهلاك بسبب كأن يسأله مثلا من من أنت مثلا فيوري بذلك أو يقول أين تذهب فيوري بغير ما يريد أو نحو من ذلك مما يكون فيه احتيال لكن كما ورد, في كما ورد الحرب خدعة يعني له مجال وهذا المجال محدود. لكن أن تنقلب أعمال الناس كلها بين المسلمين إلى التحايل ثم يتحايلون على الشريعة بما منعهم الله منه هذه من الحيل المحرمة وسيذكر الآن صور منها نعم. وقال إصحاق بن راهوي عن صفيان بن عبد الملك إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في أيام أبي, في وذلك في أيام أبي غسان فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب احدثه في الإسلام ومن كان أمر هذا ومن كان ومن كان امر بهذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليامر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر ثم قال ابن المبارك ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا يحسن يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فاشاعها حينئذ وكان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء نعم هنا المحقق يقول لم أقف على ترجمة لا غسان ولا بنت أبي روح ولا حاجة لنا في, في معرفتهما فالمقصود أن امرأة تريد أن تطلق من زوجها والزوج يمتنع عن الطلاق فيأت المتحايلون فيأمرونها بأي شيء كما ذكرونها بالردة لأنها إذا ارتدت ثم تعود بعد ذلك الإسلام والتلاعب بالأحكام الشرعية لأنها إذا ارتدت ينتقض العقد وهل ينتقض بأمر القاضي أو ينفسخ فيه كلام عندها لكن عائلة حالة مفسوخ على كل حال لأن المرأة المسلمة الرجل المسلم قال الله عز وجوه لا تمسكه بعصم الكواثر المرتدة ينفسخ العقد فيه فلما سمع ابن المبارك هذا طبعا فيه غير هذا من المذكور من الحيل لما سمع بمثل هذا قال ما قال رحمه الله وأما يقول إن الشيطان لم يحسن هذا فهذا مثل قول الشاعر ويذكرون هذا البيت تفكها يقول, يقول عن نفسه وقد كان من جند إبليس فارتقى به الحاد حتى صار إبليس من جندي يقول إلى أن قال وفأحسن طرائق لم يكن يحسنها بعدي أو نحو من هذا فالمقصود أن, إن ما معلمهم مثل هذه الحياة إلا الشيطان نعم. وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجاز نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثاً لمن طلقها حكم المطلقة ثلاثاً إذا طلقها إذا بدت طلاقها بالثالثة الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له يقول الله عز وجل فين طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلابد أن تنكح زوجاً آخر فيتحيرون على ردها للأول بنكاح المحلل يسمونه المحلل الذي يسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار يأتون في صورة العقد فتكون صورة العقد هو أن تتزوج بفلان ثم يبقى محا يومين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم يطلقها فإذا طلقها اعتبروا أنها نكحت زوجا آخر غيره ثم تعود للأول ومقصد العقد الثاني إنما هو تحليلها للأول ليس مقصود منه النكاح ولا الوطن ولا مقصود العقد الشرعي فمثل هذا من في الصورة إذا لم تعلم بحقيقته فالصورة عقد جائز وفي الباطن عقد محرم ولذلك شدد النبي صلى الله عليه فقال لعن الله المحلل والمحلل له نعم وأجازوا يسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة واحد عنده مثلا مليون أو مليونين وجبت فيها الزكاة فيأتي في آخر الحول فيهبى لابنه ثم يسترد منه بعد شهرين فيبدأ الحول من جديد تنتهى الحول عارها إياه فهذا من الحيل ولذلك سمعتم كان ابن البارك وغيره من أهل العلم لأن هذا من التلاعب, من التلاعب في الدين نعم وأشباه ذلك فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكورة فيها الشح وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة أي نعم فهذه من المعاصي لكن بهذه الزيادات ارتقت ارتقت إلى خطورة عظيمة وهي التلعب بالدين وتعطين مقاصده ففي الظاهر يزعمون أنهم يعملون به وفي الباطل يعطلون مقاصده هينا. وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع, عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا فخط لتظهر صح لتظهر صحةة فإن بيعظ صحة لتظهر صحة. فإن ببييعه الثوب بمئة وخمسين إلى أجل لكه ما أظهر والصاطة الثوق وأنه هو المبيع وأنه هو المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل الواقع وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائللا بلسان حاله أو مقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال. وأنت أحوج إليه مني ثم يهبه فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء أليس هذا خلاف الأمانة والتكريف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه فالعمل بخلافه خيانة ومن ذلك أن بعض الناس كان يحقر الزينة ويرد من, من, ويرد من الكذب ومعنى الزينة التدريس بالعيوب وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يجتاحون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين ويحرمون الغانمين من حضوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول فوجه البدعة هنا ظاهر أنه صار هذا طريقة فصار مجرد معصية أنه يظلم اليوم أو يظلم بكرة ويأكل مال هذا أو يأكل مال هذا فصار مبرر صار هذا الظلم مبرر ويغطى بغطاء الشريعة فانتقل حينئذ ليصبح مضاهاتا للشريعة فيدخل في هذه الجرائم الخطيرة البدعة فهو من أفعال الجاهلية كما سبق معكم لما قال لك المرباع منها والصفايا كان يقول لامرائهم لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول فساروا يأخذونه وعلى أنه حق لهم فساروا يأخذونه على أنه حق لهم هنا. وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا ويدخل تحت هذا, ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا وقوله سترون بعد أثرة وأمور تنكرونها ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم هذا الحديث صحيح وله شواهد وقد مضى الكلام عليه قد مضى عرض هذه الأحاديث وغيرها وإنما ذكره الشاطبي هنا من باب التذكير به وإلا فقد مضى ذكره مع بقية الأحاديث التي عليها مبنى هذا الدرس ان الأحاديث المذكورة فيها تلك الصفات كثيرة الصفات التي ابتدأ بها الشاطبي في أول هذا الدرس ذكرت في جملة من الأحاديث قد سبق التنبيه إلى أن هذه الأحاديث ذكرها الشاطبي قبل ذلك وأما واما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر فخرج ان ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها زاد ابن ماجه يعزف على روسهم بالمعازف والقينات يعزف, يخ... يعزف. يعزف على روسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم ويجعل منهم القردة والخنازير الحديث الأول المذكور هنا أدوا إليهم حقاум ومسألالله حقكم في الصحيح وإلا لا ها؟ فالحديث الذي سبق كلامي فيه إنه له شواهد هو الحديث الثاني هذا الحديث أبي داود حديث أبي مالك الأشعري الحديث الذي قبله أدوا إليهم حقاум وسألالله حقكم في الصحيح كما سبق هذا الحديث حديث أبو داود حديث الثاني الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيره معنى أبي مالك الأشعري وحديث صحيح له شواهد كثيرة نعم ولاحظ ولاحظ هنا أن الصور المذكورة هنا استحلالها ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها لاحظ يعني هم الآن لو أرادوها معصية لا يبقوها كما هي واش تشرب أنت يا فلان؟ قال أنا أشرب خمر قال تب إلى الله تاب اليوم ولا تاب بكرة لكنه يسميها ايش؟ سميها لا الأول اللي يأتيها معصية تاني. سميها ماذا؟ سميها خمر استغفر أو لم يستغفر تاب أو لم يتب وأنت وش تنظر له بأنه يشرب خمر وذا قلت له لا نشرب دع الخمر قال الله يهديني ادعى الله يهديني طيب وتنكر عليه على أمر واضح لكن الثانيين اللي يسمونها بغير اسمها بيصير الكلام في أي شيء هو لا يسميها خمرا وأنت إذا قلت له هذه خمر ومعصية قال لا هذه ما خمر هذه مباحة لاحظتم الآن كيف تنتقد الأحديث تصور ماذا تصور أن المعصية تنتشر ويأتي أناس منهم من يبقى على درجة المعصية وكثير من الخلق ينقلونها إلى, إلى يغيرون اسمها فما عادت المناقشة على أنها معصية ها؟ غيروها الربا قروض فوائد فوائد ورود ما يسمونه ربا يقول لك فوائد ما في بنك يسميه ربا يقولنا نأخذ منك ربا يقولنا نأخذ منك فوائد ويشربون الخمر ويسمونها مشروبات الروحية ويسمعون الأغاني المحرمة والمعازف ويسمونها ترويح غير اسمها أي نعم. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال عفو. فيه عفوا مبارك الله دي. شوف العقوبة العقوبة تتناسب مع جنس أفعالهم ولما تتناسب تتناسب ولا لا هذه عقوبة تتناسب على أفعالهم التي تعدوا بها طور المعصية إلى أي شيء للتلاعب بالدين يعني غيروا الصورة الحقيقية للأحكام التي شرعها الله يخادعون الله فهو خادعهم ويخادعون الذين آمنوا غيروا الصورة الحقيقية ويجعلواها صورة أخرى فغير الله صورهم شرح العقوبة تأمل العقوبة الآن قال يقصف الله عليهم من ويجعل منهم القردة وخنازير ومش كانت صوركم الأولى صورة آدمية سواهم الله فعدلهم وأحسن صورهم شرح العقوبة الآن غير الله صورهم قردة وخنازير وهذا من جنس العقوبة الحمد لله هذا من جنس العقوبه التي صبها الله على اليهود لان اليهود تحايلوا تحايلوا على احكام الله هذيك المنافقون ما ما النفاق في مكه ولا في المدينه من تعلموه من اليهود ولا العرب قبل ما, قبل ما ينتشر النفاق في العرب طبيعتهم اما كفار صراحه والا مؤمنين صادقين ما يعرفون النفاق الذي نشأ في المدينة فلما ذهب الناس عند اليهود هناك علموهم النفاق لأنه من جنس أعمالهم وسيذكر المصنف صورا من ذلك نعم. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزة والحريرة والخمر والمعازم الخزة وطبعا الرواية المشهورة عند البخاري الحراء بمهملتين الحراء ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم, هنا. يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة الحديث رواب البخاري في الأشربة باب في من يستحل الخمراء ويسميه بغير اسمه لاحظت ترجمة البخاري روه أبو داود والبيهقي والحديث حجة عظيمة في بيان شرط من أشراط الساعة وحجة أيضا في تحريم الخمر والحرير والمعازف وأنتم تلاحظون أن كثير من الناس حتى اللي يقول بتحريم الحرير والخمر يخرجون المعازف والحديث وارد في أي شيء وارد في الثلاثة والبخاري ورواه تعليقا وهو حديث صحيح وصله غيرهم وذكر ذلك ابن حجر فالحديث حج في تحريم المعازف وأما العقوبة الموجودة هنا فلأنهم يتلاعبون بأحكام الشريعة يتلاعبون ولذلك ذكر الشاطبي هذا المثال على أنهم يلبدع المحدثات الذي ينتقل من جرد المعصية التي, يتض... التي لا تتعدى صاحبها او تتعدى صاحبها ولا تغطى بغطاء الشرعيه تنتقل هذه المعاصي لتصبح ديدنا في الناس باسم انها مباحه او انها تسمى بغير بغير اسمها ولاحظوا انها اذا بقيت مجرد معصيه ان لا تكون دائرته واسعه اليس كذلك ها واذا خرجت من وصف المعصيه لا تتسع دائرته ولا ما تتسع وهذا الذي يفسر لك اتساع دائرة الانحراف في العالم الاسلامي لو أن الناس تعاملوا مع هذه الأمور على أنها معاصي هل تكون دائرتها كما هي, في كما هي الآن في العصورة متأخرة ما تكون تكون أضيق لكن أخرجوها من دائرة المعاصي إلى دائرة ما يستحلونه على أنه في حكم الحلال يسألك هذا يقول لك من الذي حرم المعازف تقول النبي عليه الصلاة والسلام فيتأول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول الأحاديث ويدعها ويقول لك لا هي صحيحة فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا فيبيحها تتسع الدائرة لما تتسع يأتي الجهال فيسمعون منه فقال يقول هذا مباح فيعملون بها والخمر تسمى بغير اسمها فتتسع دائرتها والوتباع وتشترى فإن كنت أعطى يوضع لها قوانين هذا يوسع دائرة ولا ما يوسع دائرة يوسع دائرة وفي سنن أبي داوود ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وقال في آخره يمسخ منهم آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره وقوله في الحديث وَلَيَنْزِلَنَّا أَقْوَامٍ يعني والله أعلم من هؤلاء المُستحِلِّين والمعنى أن هؤلاء المُستحِلِّين ينزل منهم أقوامٌ إلى جنب علم وهو الجبل فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلى ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داوود كما في الحديث حيث قال يخصف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قرادةً وخنازير وكأن الخصف ها هنا هو التبيوت المذكور في الحديث في وكأن الخصف هنا وكأن الخصف هنا هو التبييت المذكور في الاخر اي الحديث الاخر ماشي وهذا نص في ان هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم اخر اما النبيذ او غيره وإنما الخمر عصير العنب الني وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر نعم لما ثبت في الأحاديث أن كل مسكر الحديث الصحيح أن كل مسكر خمر وما أسكر كثيره وقليله حرام والخمر في اللغة هو ما خامر العقل خمر إذا أطلقت في اللغة هو ما خمر العقل وما خامر العقل من المسكرات فهو محرم يصار النظر عن اسمه وعن كونه مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو مطبوخا ممكن يطبخ العصير, العصير العنب يطبخه مع نوع من الطعام فإذا أكله سكر ولذلك من العلماء من قال إن الخمر محرم بالنص وهذا صحيح وقال بعد ذلك أيضا وجميع الصور الأخرى تدخل في التحريم في الحديث الذي ورد في تحريم الخمر فتكون محرمة نصا جميع الصور ومنهم من قال تحرم بقية الصور قياسا والنتيجة واحدة النتيجة أن كل ما خامر العقل فهو مسكر وكل مسكر حرام سواء قلت محرمة بالنص أو محرمة بالقياس وجه تحريمها بالنص أن كل مسكر خمر فعلى هذا كل ما خامن العقل تدخله في أي شيء تدخله في التحريم فيكون التحريم بأي شيء بالنص ولا بالقياس للنص لأن النص يقول كل مسكر خمر فكل ما خامر العقل من أي نوع يدخل في حكم النص ومنهم من حرمها حرم ما عصير العلم بالنص وآلحق به بقية الأنواع لأنها مثله في الحكم في العلة فلأنها تسكر وإن اختلفت مسمياتها فتدخل في حكم الخمر وعلى يد حال الرأي الأول أقوى والرأي الثاني مثل الأول في النتيجة فيصير كل الخمر عصير عنب محرم ومثله كل ما خامر العقل سواء نقل بتحريمه نصا أو قياسا ويمكن تقول بالوجهين يحرم بالنص ويحرم بالقياس فهؤلاء يتجاوزون هذا كله ويقولون انما ورد التحريم في عصير عنب لكن إذا كان في عصير التفاح إذا كان في العصيرات الأخرى وقلب رأسه وخامر عقله وأفسد عقله وجعله مثل اللي يشرب عصير العنب قال لا ما يسير محرم وهذا قول فاسد فلاحظ هنا أن الخمر سواء كانت من عصير العنب أو من غيره هي محرمة ولك أن تقول محرمة بالنص وبالقياس نعم. قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل, ولا عمل يوم السبت وليس هذا باستباحة الشحر والذي يستحل الخمر زاعما انه هذه الشحن اليس هذا باستباحه الشحن هنا هم الشحم. الشحم هنا صححها باستباحه السحت أقرب السحت او السحت هسه استباحه السبت او السحت كله لأن السحت المحرم ويمكن السبت احسن الاقرب مش مذكور في عند رشيد رضا السبت اي الاقرب السبت. وليس طيب. هذا باستباحه السبت بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن, بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد افسد, أفسد من جهة أن اهل الكوفة من أكثر الناس قياسا فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل وهو من القياس الجلي إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم نعم هذا من قال بتحريمها بالقياس أما من قال بتحريمها بالنصف لا يحتاج إلى هذا والنتيجة واحدة كما سبق نعود الآن إلى معصية اليهود هل هذه المعصية؟ مجرد معصية ولا انضمت معها معاني أشد هم لماذا جعلوا عمل يوم السبت الذي هو في وضع الشباك للحيتان هذا عمل ولا ما هو عمل وقد نهوا عنه ولا ما عنه ونتيجة العمل الفاسد أخذوها متى يوم الأحد فكأنهم لم يثبتون أي لم يخالف الله يوم السبت هذا العمل يدل على أي شيء يدل على التلاعب بالأحكام ولا لا لأن مقصود الله عز وجل نهيهم عن السبت فلم ينتهوا الأمر الثاني فيه استهزاء بالدين ولا ما فيه استهزاء بالدين فيه استهزاء بالدين الأمر الثالث فيه شك في علم الله شوف لاحظة البدع خطيرة في الدين سا... كأن الله عز وجل يعلم قصدهم كأن الله لا يعلم قصدهم ولا يعلم احتيالهم ولذلك كان العذاب فيهم من جنس العذاب الذي ورد في الأحاديث الصحيحة مسخهم الله فحول الصورة الصحيحة لهم في الظاهر إلى صورة من أقبح الصور لأنهم حولوا أحكام الشريعة إلى صور مضادة لمقاصد الله فعاقبهم الله عز وجل من جنس أعمالهم فعاقبهم الله من جنس أعمالهم ولذلك لا ينجو إلا الصادقون لا ينجو إلا أهلا الصدق هنا فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث انما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الني فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر بأنه أبيح الحرير للنساء فمطلقا وللرجال في بعض الأحوال للرجال الحرير ما أبيح أشياء نادرة للمريض الذي يتأذى بغيره لكن ما أجيز مطلقا للرجال فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه وأبيح منه الحداء وغيره وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر لكن ماذا صنعوا ووسعوا هذه الدائرة وأدخلوا فيها ما حرم الله نعم. فظهر ذم الذين يخصف بهم, يخصف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع قال بعضهم يعني العينه وروي في استحلال الربا حديث حديث الرواه ابراهيم الحربي عن ابي ثعلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اولو دين اولو دينكم نبوة ورحمه ثم, مل ثم ملك ثم ثم ملك عضوض يستحل فيه الحرير والحر والحراء يريد استحلال الفروج الحرام والحراء بكسر الحاء المهمله والراء المخففه الفرج قالوا ويشبه والله الحديث الاول الحديث الاول فيه ضعف والحديث الثاني ايضا كذلك وسببه انقطاع في السند لكن من حيث المعاني كما تلاحظون ثبتت في احاديث ثبتت في احاديث صحيحه ولذلك طريقه اهل الحديث معلومه في إذا كان المعنى الموجود في الحديث مبنيوا على سند ضعيف ضعفوا السند المذكور ثم المعاني الموجودة نظره فإن جاءت بها نصوص صحيحة فتصبح المعاني صحيحة قالوا ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة فإن الأمة لم يستحل أحدٌ منها الزنَ الصريح فإن الأمة فإن الأمة لم يستحل أحدٌ منها الزنَ الصريح ولم يرد ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل معمولًا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالًا والواقع كذلك فإن هذا الملك العظوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من, يف... من يفتي بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا أي نعم فظهور مثل هذه الأمور ليس المقصود استحلاله ونصا ولم يرد هذا في الحديث لأنه لا أحدا استحلت زنا نصا في هذه الأمة وإن كان ورد فيها من يستحله تشبها بالكفاء مثل الذي استحلوا على في كثير من القوانين الوضعية استحلوه نصا وجعلوه كتبا وتشريعا وقانونه فالشاطي ما كان يتوقع أن أحد من هذه الأمة يأتي فيستحل الزنا نقول هذا صحيح هذا فيما كان في عهده والأصل فيه وأنهم ما يستحلون الزنا وإن استحلوه بالعمل به على صفة المشروع العمل به على صفة المشروع وكذلك فيما يرد في المعازف والحرير وسائر ما ذكر في الأحاديث ولذلك ورد التشديد في العقوبة على ذلك ثم قد ينضم على ذلك الاستحلال نصاً وقد لا ينضم لكن وإن لم ينضم الاستحلال نصاً كان يقول حلال بلسانه فإنه لا يخرجه مما سبق من الكلام في الأحاديث أما وقوع الاستحلال نصاً فهذا مما اشتهر في هذا العصر في كثير من القوانين الوضعية يستحلون الزنا في بعض صورها أو في كثير من صورها مضاهاتا أو عملا عفوا عملا بما سنته القوانين الغربية هذه من الجرائم الكبرى إذا انتشرت بين المسلمين في هذه العصور أن الغرب يستحلون الزنا نصا يستحلونه نصا في حالة الرضا لو وقع الزنا بالرضا فهو حلال عندهم فينصون على تحليله فينصون على رفع عقوبة عنه وكذلك صنع أولئك الذين نقلوا قوانينهم استحلوه كما استحله أولئك يعني فأوردوا النص على استحلاله فأوردوا النص ذكروا استحلاله نصا أي نعم ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له حديث أخرجه هنا. وروا أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا حديث الثاني أخرجه الإمام أحمد حديث عن ابن مسعود من هنا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع نعم. هذا الحديث قال هنا المحقق قال لم يعثر له على إسنات لم يعثر له على إسنات لكن الذي ورد, ورد في الأحاديث الصحيحة استحلون الخمر بغير اسمي هذا ورد في الصحيح واستحت بالهدية يأتون مثلا بدل ما يأخذ الرشوة صراحة يقول له اقضي لهذا الأمر أو افعل هذا الأمر وهو لا يحل له ثم يرسله هدية فيصير الرشوة وصلته في صورة هدية والقتل بالرهبة بالسياسة تخبطون في دماء الناس بغير حق يقول حتى تقوموا الرهبة للملوك والزنا بالنكاح اللي هو مثل نكاح المتعة وكثير من الأنكحة الجاهرية المحرمة والربا بالبيع اللي هو بيع العينة صورته مآله ما الربا وصورته البيع نينة فإن الثلاثة المذكورة اولا قد سبقت وأم سبقت الأحاديث وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر واستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضاً وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة نعم لأننا بهذا ان شاء الله ونتابع كلام المصنف في الدروس إن شاء الله بعد الحج بمشيئة الله تعالى وما الدرس القادم سيتكون مدارسة معكم فيما يتعلق بأحكام الحج فكل منكم يراجع ما استطاع مما تيسر له وتكون يكون الدرس القادم اللقاء مفتوح في هذه مدارسة ما يتعلق بأحكام الحج إن شاء الله تعالى يقول يا لو يا حبذة لو أشرت علينا بمثل في كتاب الحج ندرسه على فضيلتكم خلال أيام المقبلة ما بقي شيء من أيام المقبلة ممدينا الحق لكن الجلسة القادمة إن شاء الله تكون في أحكام الحج إن شاء الله يقول كل قرض جر نفع وهو ربا ليس بحديث نعم هو كذلك نعم ليس بحديث يزاك الله خير يقول هذا القول كل قرض جر نفع وهو ربا ليس بحديث ماشي. سجل هذا عندك يقول هنا المشهور عند الفقاء أن كل قرد جرى نفعا فهو ربا الحديث جعل بعضهم قاعدة فقهية ماشي. يقول جماعة من الأقارب لديهم صندوق يجمعون فيه مبلغ كل شهر ينفق أنفق هذا المال في مساعدة المتزوجين من أعضاء الصندوق ومساعدة من عليه دين ويعطاء أقاربهم من النساء في الأعياد فالعليم في الصندوق زكاة إذا كان هذا الصندوق صدقات فليس فيه زكاة وإن كان له أعمال تجارية أو يتعلق ببعض الأعمال التجارية تجري فيه الزكاة يقول هنا أرجو الإفادة عن التصوير هذه الأيام بالمساجد وهو غير واضح هذا التصوير بالفيديو يعني العلماء لهم فتوى فيه وما ينبغي الاكثر منه أيضا يعني لكن على إية حالة من العلماءzeit من المفرق بين التصوير بالفيديو والتصوير بالصورة العادية لأن الصورة العادية يعتبرونها صورة ثابتة صورة ثابتة كالصورة التي تعلق مثلا او التي تثبت فهذه قالوا بجوازها للضرورة لأن الأصل التحريم فيها أما الصورة التي في الفيديو قال يا صورة غير متحركة هذه أعفقا صورة متحركة غير ثابتة والله أعلم طيب فضل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك